لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين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 فدع ربه أن هذا أولاد قوم مجرمون فأشرب عبادي ليلا إنكم متابعون وترك البحر رهو إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون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 إنها أولى إلى يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن شرير فأتوا بأبانا إن كنتم صادقين أهُم خير الأم قوم تبعي والذين من قبلهم أهلَكناهم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 كذلك وز وجناهم بحور النعيم يدعون فيها بكل فاكهه آمنين لا يدركون فيها الموت الا الموت الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم فان